Bismillah وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَذَّكَّرُوا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نقفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينفر شقة، فأنبتنا فيها حباً، وعين بو وقباً، وزيتونا ونخلة، وحدائق غلبا وفاكهة واباً، ما وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفر ضاحكة مستبشرا ووجوه